فإذا استويت انت ومن معك على الفرت فقول الحمد لله فاذا استويت انت ومن معك من القوم الظالمين فقل الحمد لله الذين نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني ذكَ لَ آياتِ وَإِن كُ لَمُبكَلين إِ في ذكَ لَ آيك وَإِن كُ لَبكَرين ثمَُّ أَن شَأن مِن َعدهِ قَضنًا فأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأرسلنا فيهم رسولا منهم أفلا تتقون, أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا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 قولُ مِ الن تَ قُلونَ مِنهُ يَشغَابُ مِ تَشَْابوم يقولُون ما تَقولُلون إهُ يَشغَب ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخافرون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخافرون أيعدكم أنكم إذا مفترون وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أَيَهَا تَهَيَّاتَ لِمَاتُ وَعَدُونَ أَيَهَا تَهَيَّاتَ لِمَاتُ وَعَدُونَ إِنَّهَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وما نحن إِنْ هي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا لَمُوتٌ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ نَدْعُو فِيهِ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا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 صريحة بالحق فجعلناهم غثاء فاخذتهم صريحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعد الظالمين فبعد للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم أنشأنا